النشرة الإخبارية. يا رب عذال ليلة بمسر أشف بها قلب زعلني يا زم مسراع على الجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد الثالث والعشرين من ربيع الثاني لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. اربعة عشر ما بين هالك ومصاب من البكك المرتدين بينهم قيادي في الخير وتصفية جاسوس في الحسكة تصفية جاسوسين في صلاح الدين وعمليتان لجند الخلافة في ديالا اغتيال مختار في ننجرهار ومسؤولا في ميليشيا موارية للحكومة الافغانية في جلال اباد قبوة ناسفة لمنزل مسؤول إدارة اقليم هيران السابق في ولاية الصومال هلكوا مصابون من الجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد البداية من ولاية الشام اربعة عشر ما بين هالك ومصاب من البكك المرتدين بينهم قيادي في الخير وتصفية جاسوس في الحسكة من الخير بعد التوكر على الله تعالى استهدف جنود الخلافة بالاسلحة الرشاشة سيارة رباعية الدفع للبكك المرتدين في قرية الطيانة بمنطقة ذيبان امس ما أدى لاعطابها وهلاك اثنين من المرتدين بينهم قيادي واغتنام سلاح خفيف كما قام جنود الخلافة أمس أيضا بتفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للبكك المرتدين في منطقة البصيرة ما أدى لهلاك وإصابة أربعة منهم واستهدفوا بقذيفة ربي جي محطة وقود يتخذها البكك المرتدين مقرا لهم في قرية اليمام شرقي بمنطقة ذيبان ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة اثنين آخرين واستهدفوا أيضا آلية الربعية الدفع تقل عناصر من البكك المرتدين في قرية بريشم بمنطقة الصور ما أدى لتدميرها وهلاك أربعة مرتدين ولله الحمد والمنة على توفيقه وفي الحسكة بفضل الله ومنه أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لتصفية المرتد عمر صالح يوسف أحد جواسيس النظام النصيري شمال مدينة الشدادي نسأل الله أن يمكن المجاهدين من كل خائن عميل ننتقل إلى ولاية العراق تصفية جاسوسين في صلاح الدين وعمليتان لجند الخلافة في ديالة من صلاح الدين بمعية من الله تعالى قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة بمداهمة منزل المرتد وسام شاكر العباسي أحد جواسيس ميليشيا سرايا السلام الرافضية المرتدة ومنزل المرتد وليد الدوري جاسوس لدى الجيش الرافضي المرتد في منطقة البصنوع شمال شرق سامراء أمس حيث تم تصفيتهما نسأل الله أن يجعلهما عبرة لمن يعتبر وفي ديالة بتوفيق من الله هاجم جنود الخلافة ثكنة للشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة الخفيفة في قرية علي سباهي وربخانقين أمس ما أدى لهلاك مرتدي وإصابة آخر وإحراق الثكنة وأربع آليات واغتنام ذخائر متنوعة كما استهدفوا ثكنة للجيش الرافضي المرتد بقذيفتي هاون في قرية أم تليل بمنطقة العظيم أمس نسأل الله النكاية والتسديد وإلى ولاية خراسان اغتيال مختار في ننجرهار ومسؤولا في ميليشيا موارية للحكومة الأفغانية في جلال أباد بتأييد من الله تعالى اغتال جنود الخلافة بالاسلحه الرشاشة مختارا مواليا للحكومة الافغانيه المرتدة في منطقة بيخا في ننجرهار اول امس كما اغتالت مفرزة امنيه من جنود الخلافة مسؤولا لميليشيا موالية للحكومة الافغانيه المرتدة في منطقة النار ابو بمدينة جلال اباد ولله الحمد على توفيقه ننتقل الى ولاية الصومال عبوة ناسفة لمنزل مسؤول إدارة اقليم هيران السابق في ولاة الصومال بتوفيق الله ومنه تم امس تفجير عبوة ناسفة على منزل المرتد عمر باديو مسؤول إدارة اقليم هيران السابق في مدينة بلدوين ما ادى لاصابة اثنين من حراسه واحراق اليتين ولله الحمد على توفيقه والى ولاة سيناء هل كاهم مصابون من الجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد بمعية الله وفضله تم امس استهداف آلية عسكرية لجيش الردة المصري بالقرب من حاجز الرطيل جنوب مدينة الشيخ زويد ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد واخيرا إلى ولاية غرب إفريقية بفضل ونعمة من الله أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من آثار هجوم جنود الخلافة على عناصر الجيش النيجيري المرتد في بلدة باغا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 اغتيال مختار في ننجرهار ومسؤول في ميليشيا موالية للحكومة الافغانية في جلال اباد ابوة ناسفة لمنزل مسؤول اداره اقليم هيران السابق في ولاية الصومال هل مصابون من الجيش المصري جنوب مدينة الشيخ زويد وتقبلوا تحيه اخوانكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعد من طار وتقطع يسكن مع حور العياني يا زم مسراعه على الجاني يا زم على الجاني وابو بكر قائد الدوله نفدي يا شله تراني يا زم مسراعه على الجاني يا زم على الجاني وابو بكر قائد ال We'll have to fight to kill the tyranny. A zim masraa al-jani. A zim masraa al